إن القلم ما تمل ما تجزع أظل شمدو لك يا شاعر مطوع بهونك يا قلم أنت عبد مملوك وانا لإلك مالك واجبك تخضع بهونك يا قلم أنت عبد مملوك وانا مالكك واجبك تخضع وأنا لإلك مالك واجبك تخضع مملكة الشعر والقافية عرشي وعلى فغر المعاني تسجد وتركع أصول بحومة العز والقوافخ يول وعلى فغر المعاني تسجد وتركع أصول بحومة العز والقوافخ يول أصيل ومنتهب من اللمض أسرع على مهرة شعوري أطويجي نحليل على مهرة شعوري أطويجي نحليل وحروفه يعانس هي التي تلامع مات النجم تتخطى أجدامي عزيز النفس عن الذلة يترفع أبو الطيب أخوي بالرضاعة شاد ومن فدي الفخر والغانمة نرضع أبو الطيب أخويا بالرضا عشان من, الم... من ثغر المعالي والفخر نرضع على راس حمامات المشي بتلوح ومثل مثل لمع الصوارم مفرقي يلمع هالدهر روس الأماجد بالقهر شبهة هالدهر روس الأماجد بالقهر شبهة ونيران بين الجوانح بالغدر شبهة فابت يقيني يظل لا شك ولا شبهة آيات رب العرش بالصبر شارت علي وبشر الصابرين آيات رب العرش بالصبر شارت علي شاعر العترة ويظل مجد البنيته علي علمني عالطيب والعزة امامي علي راية شبيهة علي ما ينوجد شبهة علي هذا علي ديمومة الهادي راضه او للمكارم منبت ومرتع علي العالي ولا من عالي تعلاه سوى رب الجلال الخالق الارفع غريب وعالم مننا بعد اغرب غريب وعالم مننا بعد اغرب ما بين البشر عايش مثل يوشح ابن هند اللعين يشت معان بعان يسد بالعفة إذنى وتنى ما يسمع ابن هند اللعين يشت معان بعان يسد بالعفة إذنى وتنى ما يسمع وثمانين عام يشت مع المنبر ما حرك ذياء للفارس الأنزع أسد يهمه كل ابن بباح اسد منافق للفتن يزرع علي هذا علي وامجاده بالقمه وبسيف غضب رب السماء مودع علي هذا علي وامجاده بالقمه وبسيف غضب رب السماء مودع علي الماوصف شاعر بعض ما عنده علي بسوح الحرب جازوا عبر حده علي بمليون فارس بالوغن عدة علي الأروع علي الأسبع علي الأشجع علي بأنوار أملاك السمة تحتف علي وسيفة على رقاب الزلم تلتف علي بأنوار أملاك السمة تحتف علي أو على رقاب الزلم يلتف على الموت الحمر لا واح تشف بشف على الأروع على الأسبع على الأجل على هذا علي أو غم عاديه على هذا علي أو غم اللذي عاديه الما يملك عجل خل يفهم ويسمع ارضعنا ولاية علي بطاهر أصلنا بدر لا ما نقيس العلي بكنز المعادن بدر لو أريدت تعرف علي تم بيك وقعت بدر ولو عن بدر أحجمت تم بيك وقعت أحد وبذ الفقار الذي من الجمر عمضة وأحد تولاها سيافة وهتف الله لو عن بدر أحجمت تنبيك وقعت أحد وبذو الفقار الذي من الجمر عمضة وأحد اتولاها سيفة وهدف قل الله أحد وانشد بني القينقاع ودومة الجندل وانشد بني القينقاع ودومة الجندل كم وجه فارس عنيد بها جندل من بين إيدة تفر متشاردة جندل كانت تنادي قبل خلني اشتبك خندك لا تنسى عمر بنود لو وقعت الخندق حشر رجلة بالسيف وبشتفة فتح خندق يمشى على مواج الزلم كان هالبحر خيبر يمشى على مواج الزلم كان هالبحر خيبر بالحرب خبرة امتلك من الزغر خيبر قال علباب بيمينة بمعركة خيبر رغم الشجاعا وصف قلبه بعطف وحنين لم تزل هامات خصمة موطية وحنين معركة ذات السلاسل شاهدة وحنين غزوة حنين وبعدها غزوة الطايف روس الزلم موج وعليهم علي طايف صمصامة كعبة رعب بيه الأجل طايف هذا علي وبالوصف تعجست وصفه جمل أخلاقه مثل النبي وما يوم على الحق جمل عائشة بخلق عفاها بيوم حرب جمل من البصرة ردها وحماية بالدرب صفوين صفن الدنيا العلي صفنة الدنيا العلي جنه وإنس صفين ومن بعد حرب الجمال دارت حرب صفين بالدمة تفجر نهر حتى الدم نهروان ينهر سيف علي وغير الخصب نهروان آخر حرب من حياته وقعت النهروان وجوه الخوارج ظلام ووجه حادر بدر البدر يفرح أوصف حادر بنوره ويتبهلل ترافه بالعشق يصطع البدر يفرح أوصف حادر بنوره أو يتبهلل ترافه بالعشق حادر حق وقاف للقدرة حادر حق وقاف للقدرة والباطل يظلل عاجز الأضوح اللي يمشي بدرب حادر يسحق على الشوك أو يغزل وجه ذات طيبة المرضى علي المنبع الصافي او شيعت الأنهار او طبع ماي لانهار يمثل المنبع علي المنبع الصافي او شيعة الأنهار او طبع ماي لانهار يمثل المنبع ابضع أن وجناني حبه المرتضى يحدي ولم تبع حيدر للعدي الضييع علي او علي بذاتي بضامري بروحي بقلبي بمهجتي بالعين بالمسمع علي بحبه سمت ألواح قدسية وكحل جفن ساهر لحظة ما يهجع والآخر مجرة أشهق وأصعد الألواح البديع الخالق الأرواح والآخر مجرة أشهق وأصعد الألواح البديع الخالق الأبدع وردود أنزل على النقس مثل الغيف بسحر عاشد دليلة بالهوى مولع على الدين الحنيف البيه نتمسك على أصل الإمامة والبشر تبع على الأول على الآخر على الباطن على الظاهر علي حصن الهدى العمنع علي غضبة الباري لأرفع سيافه غضبة الباري لورفع سيافة علي رحمة الباري الواسعة الأوسع علي الأشجع علي الأسبح علي الأمنة علي الأروح علي الأبدع علي اليشفع علي العالي علي الغالي علي الوالي علي التالي علي ولكل مكرمه مطلع علي العالي علي الغالي علي الوالي علي التالي علي concانبير مطلع يا علي بأوج العلى مجدك العالي علي يا علي بأوج العلى مجدك العالي علي وبكل وقت يا علي صاتب ولائك علي من البار حبك فرض واجب ترتب علي شانك وجاهك عظيم من البشر اسمع.